أحسن الله إليكم يقول كثر الدعاء إلى إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام فهل ما يحصل اليوم في العراق صرية من الجهاد الشرعي وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية بدون راية عقدها ولي أمر المسلمين هذه فوضى وهذه فتنة هذه شروع فأي قتال ليس تحت راية شرعية؟ راية ولي أمر المسلمين فإنه فتنة وليس جهادا نعم